سائل يقول هل التسليم على الشيخ أو طالب العلم في رأسه من الأدب أو من إجلال أهل العلم الجواب أن من إكرام الله تعالى كما في الحديث إكرام ذي الشيبة المسلم وذي السلطان المقسط وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه فإكرام الشيخ وإكرام طالب العلم من إكرام الله تبارك وتعالى ومن إكرام شرعه ودينه فله الحق الأعظم إذ يعلمنا دين الله عز وجل وما يقربنا إلى الله ذلك العلم الذي يورث المر جنة عرضها السماوات والأرض فالسلام عليه وتقبيل رأسه من الاحترام والتوقير المأمور به شرعا وهو من الأدب الفاضل الذي يتحلى به طلبة العلم مع مشايخهم هذا هو الظاهر والله تبارك وتعالى أعلم